فلا تتخذوا منهم أ و ل ي ا ء حتى يهاجروا في سبيل الله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 うじゃ。 و موسوعه ت النابلسي ت و شاء الله ل ل ل ط ه م ع ك م ف للعلوم ق ا ت و ك م فإن ا ت ز ك فلم ي ق الاسلاميه ت و و و ك م أ ل ق إليكم ل ا ع ل م سبيلا ستجدون آخرين يريدون يقاتلوكم أن ي و ل ك و ي ج م ان ي ك و م ه م ك ل م ا ر د و ا إلى ا ل ف ت ن ة أ ر ك س ويجب ف إ ن لم ي ع ت ل و ك م و ي ل ق و ا إ ك ا ج ر ا ء ا م ويجب ا أ يكون د ي ه م هناك م ا ج ر ا وأولئك جعلنا لكم ع ل ي ه م س ل ط ا ن ا ب ي ن ا وما كان ل م ؤ م ن أن ي ق ت ل م م ؤ ن ا إ ل ا م ي ه ومن قتل مؤمنا خطا أ فتحرير, فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله إ ل ا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه ة وإن كان من قوم من ب ي ن ك م و ب ي ن ه م ث ا ق ف د ي ة م س ل محمد راتب النابلسي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 ف ع ن د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 موسوعه ج ا ه د ي ن ب أ م ا ل ه م و ف ه م على القاعدين درجة ك ل و د ا ل ل النابلسي ح س للعلوم ا ا ا ل ا د ر ج ا ت م ن ه ومغفرة و ر ح م ة و ك ا ن الله غ ف و ر ا ل ح ي م إ ن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا ف ي م الم و ا كنا س ت ع ف ي ن في ارض ل أ ق الله و ا أ م تكن أرض ا ل ل و ا س ع ة فتهاجروا فيها ف أ و ل ئ ك م أ و ا ه م جهنم وساءت مصيرا إلا ل ا م س ت ض ع ف ي ن من ا ل ر ج ا ل ا ل ن س ا ء و ا ل و ل د الاسلاميه ن ي ت ط ي ع و ن يهتدون س ل وكعس الله أ ن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إ ل ى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما و إ ذ ا ضربتم في ا ل أ ر ض فليس عليكم جناح أ ن تقصروا من ا ل ص ل ا ة إ ن خفتم, خفتم ان يفتنكم الذين كفروا إ ن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا و إ ذ ا كنت فيهم ف أ ق م ت لهم ا ل ص ل ا ة فالتقم ا لفضيله الدكتور م م د ا ئ ف ة م ن ه م م ع ي وليأخذوا أسلحتهم فليصلوا إ ذ ا سجدوا ف ك ورائكم و و ن من ا طائفة أخرى لم أخرى ولتأت ي فليصلوا معك ف فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميله و ا ح د ة ولا جناح عليكم إ ن كان بكم أ ذ ى من مطر أ و كنتم نرضى أ ن تضعوا أ س ل ح ت ك م وخذوا حذركم إ ن الله أ ع د للكافرين عذابا م ه ي ن ا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم